بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ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 ولا تقطع كل حلاف ميم هم مازم ما شاء بنميم مناع للخير معتد افيم عت لن بعد ذلك زنين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 أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانقلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا فقَ بَلَ بَعْضُم مَا ل بَعضتَ ل وَم قَالوا ييا وَلَناَا إِ كُن طَرِين عَسَرُونَاأَ بِدِلَناَا خَيرُم مِنهَا إنا كَذَالِكَ الْعَذَاب وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 غَرَمَ مَنْ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وهو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 وإن يكاد الذين كفروا ليزلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين